أعوذ بالله من الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم وإذ إبراهيم لأذين تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مجر وكذلك نري إبراهيم ممن نكوت السماء go ولا هذا ربي <تصفيق> فلم أَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ ذَابِلاَ وَهُوَ يَقُولُ رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا ما أفلت قال يا قومي إن و oh, احد شاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون fa in fa an kham ma asruk tum wa la takhafuna far ko yiini a an kobil amkuntum tam la I love كلنا هم kathanika namuji من صلي ي o ko ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناه الكتاب والحكم والناس o man quand un o ارجعون نوق قراطيسا بدونا وتو نكنتي وعلمتم ما لم تظلم o oh, a ah. على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على هَذَا كَيْفَ بَنَ أَوْ قَالُوا A có n Teòl mala e que tu الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ تَظُنُّونَ مُنْذُرًا ۖ Oh, أرادكم كما خلقناكم أو أمرتم وتركتم ما خلقناكم وَتَرَقْتُمْ مَا قَوْلَنَا كُمُرَاءَ أَوْ ضُغُورِ كُمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ وتغطتم ما أخوغا زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعون إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ كُلِّ حَبٍّ وَيُنبِتُهُ وَيُخْرِجُ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد umif qonhun